الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الانبياء والمرسلين أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية ثلاثون وفيها كبيع وهو ما له سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفي ستين كبيعان ثم في كل ثلاثين كبيع وفي كل أربعين مسنة لقول معاذ رضي الله تعالى عن بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن اخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة الحديث رواه أحمد عليكم <تصفيق> من التي بها الزكاة وهي البقر والنوع الثالث الغداء وقلا او مازا يتقدم النوع الاول وهو الابل الابل سينقسم الى قسمين بخاتي وعراق البختي لا هم أن ابن له سلالات، يرقد هذا الرجل كثيراً، فقال هي رؤوس من كائنات البخت، هذا البخت هي هو هي ابن لكنها سلالة، لذلك سكر ابن يران يرمن جواني ايضا ذكر وجوانيس الجانوس له حكم الذكر يشق به فيضم اليه دين اصابه الجوانيس نور من الذكر مشهورته اين انتقل معروحة بيء ودلال في هذه البلاد لكنها مشهورة لكثير من البلاد الغذر مرعان مشهوران ضحل ونرس ويضم أحدهم إلى الآخر بتكبير النصر وتنقسم الغذر والبقاء أيضا إلى قسمين وحسية وأهلية وقد تقول كيف تذكى الوحسية؟ الوحسية هي المتوحشة ومن المعلم أن الوحسية تنهر من الناس ولا تأنس لأحد فكيف تذكى؟ فنقول الذكر الذكر الوحس قد يستمع عليه قد استولى على حروف الوحش وتملك ومثلا يحاف عليها بحائط واسع وينزل فيه المطر مثلا وينبت فيه عشب وتاكل منه من داخله وتملق نصابا او تكمل نصابا فاذا يكون لها حكم الاهليه لانها لم تلفت لها ردت وشاردت انها متوحشه اصلها التوحش فبيد ذلك من قالوا لما كانت من جنس البقره من جنسها وتسمى باسمها البقره ادخلت في حكمها الى إلى ملكة لنقدم أن أصلها وحسيتها لكنها استأنست استأنست وأصبحت بين, لطل... بين اللقاء الأهلية لا تنفذ ولا تشوت فإنها تكون حكمها حكم إنسية فتزدت معه وتضم لا يعني تكوين النصا المرؤه أن هذا النقر يذلل يشحب للإنسان يأرفه ولا ينفع منه بل قد يتبعه لأن الله ذنّا لها كما ذنّا للإمان بقوله تعالى وذنّا النهارة فلسحبنا هذاكم فاعلم ان الله سخر لنا هذه الانعام كان من الله وبشكر نعمه ان نؤدي حقه ان نؤدي منها زكاه اذا بلغت نصابا وتمت الشروط البقر اذا لم تكن إن إلا تقتنى بالدعوى النسل فإذا فيها زكاة فإن كانت عوالاً ينظر عليها فعليه الله عليها فلا زكاة فيها كما تفجن إذا كانت بالدعوى النسل فإنها تذكر وذلك لأن البقع تضم للنسل يعني للتوارد ويباع من أولادها وتتنامى معها كالابل وكذلك تضم للدب يعني لبنها وغذاء وكذلك دهنها فهي ينتفع بها بيه. من هذا الاب ينتفع بها قديما في النفح ان كان لهذه الازمه توقف ذلك لوجود الانات وينتفع بها قديما وحديثا في الدخل قيمتها اقل من قيمة الابل لذلك كان نصاب الابل الخمس ونصاب المقاس الاخير الفرق كبير يسألوا ذلك كلة أجمالها بالنسبة وسيأتينا إن شاء الله في الديات الديات تخدمت على أهل الإبن مئة من الإبن وعلى أهل المقر مئتين ودل على أنها أقدم كلة الإبن من كذلك وكذلك وهي على أن نصابها أضعاف هذي كان نصاب الإبن في التمرح وذلك لي أولاً ليست في المنافسات من إهلاء الإبن كان يعتبر سوريوك الإبن يختارونها لأنتخار كبيراً ثانياً قلتها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت كثيرة في بلاد الجزائر ولا في الجزيرة، إنما هي موجودة بكثرة في البلاد اليمنية. ولعل ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى اليمن، وكان هناك ذهب أخباراً بني صامح، وإلا عزه على سند ما ما ذكر فيه ان يصاب لأن لان الذين في نادي والذين في الحجاج والموادير والفضلان الذين هنا لا كان يدرك لا ما كان احدهم يدرك ثلاثين من البقر يمكن لا يوجد عنده اربعا وخمسا وستا ونحن ذلك لا تبلغ نصابا ذلك ما كتب انس ما فزن في كتاب انس زكاة البقر فانما ظل على النبي عليه الصلاه والسلام مع بن ابي طالبا وكان اهلها يقتلون البقره بكثرته فاخبرهم بزكاتها اخبرهم بان أخل... نصابها ثلاثون اقل نصابها هي لانه اقل من نصابها ثلاثون إذا من رأتنا فينا في بيها تبيعا ما تم له سنة إذا من روايات أو تبيعة لأنه مخير أن يخرج ناكراً أو منها وثم يتبيعاً لأنه لا يزال ويتبع أمه وإن كان قد فطعاً لكن غادة ما ذا منه ويتم له من إلا سنة فإنه يتبعها ويالفها لم ينفقن عنها اراد أنها, انها اذا حملت بعده انها تاخر لأنها لانه يكون قد استغنى ما دام انها ترضع فهي تالف حزنا شديدا وتحلو عليه وتعطف عليه عطفا شديدا كيف اذا استغنى وقوي طردتكم، فلا يجعلوا يتناولها إذا تملشنا، فلذلك سن يترياء، لا يجزي ما دون سنا، إذا إذا تمت أربعين فنعام سننا، وهي التي لها سنتان، سننا لأنها قد بلغت السن التي ثم في الأرشاة مثلا من شروط إجزاء الذاقرة في الأرشاة يعني في الم... تتم سنتين فاذا تم سنتين اجزاء في الأرشاة فأسمعوا سناً لأنه بل العالي السن اذا تمت خمسين ما تعلم وقت ما بين خمسين ما بين الأربعين إلى الستين ليس فيه زيادة لكي سنرى أقصر ويشعروا لذلك المقام زيادتها تعتنر أقصر إذا تلمى الشتين فهي تبعات لأنها سنرى تبعات أو تبعات ثم بعد ذلك في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسجن إذا تمت العين السبعين هرعين وأربعين الأربعين هي مسيمة إذا تمت العين مسيمتان إذا تمت تسعين ثلاثه أكدع إذا تمت مئان سبعان مسيمة إذا تمت مئات وعشرة وعشرة منزلات وسنا ثالثا كبير وهكذا ثمان مئة وعشرين تناقل الله تناقل جذار في إنشاء آخر لثلاث منزلات وإنشاء آخر لأربعة أتليات لأن مئة وعشرين ثلاث أربعينات وأربعة ثلاثينات. هذه زكاة البقاء فصل وأقل نصاب الغنم اهليه كانت أو وحشية وهي غير الضباء قال بعضهم يذكرونها ولا تعلم ولعلها توجد في بعض الأمكنة أربعون وفيها شاة لها سنة أو جذعة ضأن لها ستة أشهر بقول سعد بن جديسن سعر بن جديسن يقول سارب ديسن رضي الله تعالى عنه اتاني رجلان على بعير فقال إنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك قلت فأي شيء تأخذان قال عناق او ثنيه رواه أبو داود ولأن هذا التن هو المجزء في الأضحية كذلك في الزكاة وهذا هو الزهينة الأمعاب وهو الغنم فهلة أيضا امتلنا الله بتنبيكها للإنسان فهي من جملة ما ملكه وما سخره له وهي كما عرضنا نوعان معبوبان مشهورا غائما ونعز وكدهما جسر واحد هَذَا رمي هذا إلى هذا بتكليم انفصال ويقول أن أحدهما أرفعوا قيمة وأولى ثمنا ولكن يدخل في اسم غنب أن بقية البهائم التي قد تسخر من الإنسان فلا زكاة فيها ولو بلغت ما بلغت فلو كان عنده مثلاً خير ليس فيها زكاة وكذلك الحمر الأهلية ليس فيها الزكاة والدليل فديل جابر المشهور الذي فيه يقر وعيد في مانع الزكاة فالفديل الذي يقول فيه لا من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاة وقاة إلى آخر قالوا, قالوا, قال الخير أجل، مزر، قالوا بعد ذلك إن من أذكار الله قالوا خير قال الخير لي هذا حتى أن الرجل أجرمه لرجل ستره على رجل ميزره قالوا عن ذلك هل حمه يعني يقولون خير هل يا لأنهم يتعلمون أن يركبونها وأن تقول فقال نام يزيل علي بها إلا هذه الآية الجامعة الثالثة ليعمل بإثقال لغة خيرا يراه ليعمل بإثقال لغة فأشقط الزكاة من الخير والحمر وأركانت من مهيمة الأنعاب وأركانت من موكة وتركب وانتبع بها فما هي قوله تعالى والخير والبغان والخمير الذكاة فيها هذه الأنعام الثمانية ثمانية أزواء من أبضان هنائي و من المعوذ هنائي من الإبن هنائي و هذه هي ذهيمة الغام الزكوية ثمانية ذكر في الآية في سورة الأرهام وذكر في قوله تعالى في سورة الزمان وأنزل من أرهام لهمانية أزواء خلقها وسخرها لكم فهي هذه الثمانية فالظلم اكثر الاموال عند الناس اقتناء ولان ذلك يكثر عددها وهي تنزل البركة فيها مشاهد كثرتها و لبوها يقول دارهم ان ذلك لان الله بارك فيها لحديث أنه عليه الصلاة والسلام قيل له هل نصلي في مبارك الغمني فقال صلوا إيها فإنها بركة ولما أخبر بأنها بركة كان لأيت جزيلاً على مجالاً ما فيها للذنوب بسرعة أن لا تتنامى بسرعة مع كلمة ما يؤكل منها وما يذبح منها تشاهد لك يذبح أعداداً هائلة وأنه لأيت ما يظهر فيها هذا النقص ذكروا أن الذئاب السفر هذا اللعب كل سنة تجد أنزاه سرعة سرعة أولاد في كل سنة وعلى ومع ذلك لم يكثر هو لم يتشف. قد تقولوا أين تذهبتك السرعة كل سنة سرعة يعني عمرها مثلاً قد يكون عشرين سنة كان يكون بحضر بلد أولاد الحواء أولاد يتوألون يتمنى سيود ومن ليس فيها البراكة الذجيفة في أظن أنه إذا إذا تديت السنة في المرتين كان نتاجها على الأكثر أرضا أرضاعت أولاد ولكن هذه بسبعة كالكلام الكلمة تشاهدونها تجدون سبعة أولاد وثنان في السمائل أشاهدنا فلدوا كل سنة غالباً ثماثة وأربعة وأكثر والعليقة خليلة بالنسبة إلى الأغلام هذا دليل على الله وعليها أخذ البركه نقول لما كانت من ما سخر للإنسان كان حق عليه هو ما ينتجر بها إلا في الدم والنسل غالباً أنها لا تتخل من أي ذلك لا تتخل من لا تتخل من الوقت ويسررها إنما بالدام والنسل والأكل يعني تزبح وعكد منها أو تتناسل ويباع منها أو تحلب ويشرب لمنها ويبهل او ينتظر لدهنها هذه منفعتها يمكن ان يكون يعمل بعدها بل مع النبات الاخرى في غيرها ايضا في قوله وفي اشعارها واولادها واشعارها وفي اصولها واولادها واشعارها لانه ينتظر بمشاعرها وكذلك لجهودها الى منفعه ويتداولها لما كان كذلك وكان بها هذه المنفعه كانت ذكورية يصابها كما عرض أرضوا أكان لم يصاب بها أرضعون فإذا ملك أرضينا فعليه زكاة زكاة لها واحدة لكل يوم أرضين واحدة وهي أرض العشر يعني كزكاة إذا أرضه العشر يكون هي أول لبكة أربع العشر ولكن فيها وقص كبير الجرهل اذا كان أوجد أن هناك أربعين جرهل فالزيادة فيها زكوية ولكن الغنم الزيادة وقص أول وقص من الغنم ثمانون وأنا لا زكاه في الثمانية التي تجعل الأربع كما تعتنى هو وقصا من عنده أردعون ومن عنده مئة بعشرون زكاة هم راحلة ليس هذا إلا زكاة هذا شاة ثم هذه هي الأقنم أقنم قصة أردعون لأنها تنبعين منها ما تجدي في الداخل وهي جدعة من, من الناس من الضائم والثنية من الناس ثلئ版о ما تمل示ه الشباب جدع الضائم ما تملضه السنوات أنا لغا أنه لا سننجد في الداخل لا تجدي الداخل من ما الا 1971 إلا ولا من الوظائن إلا الجدع التي أ seniors سنة فلا يخرج سحلة والصغيرة أي شيء ما دونك لا يخرج بل أمد من جدعة المزرع الأرهنية وفي 121 شاتان وفي 200 وواحدة ثلاث شياه وفي 404 شياه ثم في كل مئة شات لما روى أنس رضي الله تعالى عنه في كتاب الصدقات وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شات فإذا زادت على عشرين ومئة شاتان فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث مئة كل مئة شات فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شات شاتا واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها رواه أحمد وأبو داود هذه الزكاة الله نا. عرضنا أن نصادها بيعمل لغة أبناء ويستلق إلى مئة وعشرين ليس بيها إقشاح فإذا كانت مئة ويحدة وعشرين فبيها شاتان فإذا كانت مائتين وواحدة, وواحده فيها ثلاثه شياح مائتين وواحده فيها ثلاث شياح اذا تمت ثلاثه مئه هل تزيد او لا تزيد انها تبقى على الثلاث وكذلك تبقى على ثلاث الى ثلاث مئه و تسعه ليس عليه إلا ثلاث شيئات يعني إنسان عنده مائتين واحدة عليه ثلاث شيئات إنسان عنده أربع مئة إلا واحدة عليه ثلاث شيئات إذا اعتبر هذا وقصاً يعني هو أكبر وقص يعني إنه مائة هو هزائل كل الوقت ينضغط مئة واحدة إلى واحده وثلاثمائة وثلاثمائة وثلاثمائة يعتبر هذا وقفاً فإذا تمت أربع مئة فليها واذا شياة وإذا تمت خمسمائة فخمس شياة ستمائة ثم لكل مئة تمشات هذا هو الذي عليه كتر أكثر من هو. وذلك أحنا من قوله ثم في كل مئة شهر معنى أنها إذا كانت غنى مضجر أربعمائة في أربع شهر خمسمائة خمسياء واكرة لكن رؤية عن بعض الصحابة يذهب إليه بعض من العلماء أنها إذا تمت سلاة مئة زادت شهاد يعني يقول أن نبسوا عليه الصلاة والسلام للمعظم ثمت المائة الواحدة جعلها ثلاث ولم يقل مائتين اشاتي فإذا تمت ثلاث مائة زلنا الثلاث الشياء الواحدة فأنا يقول ثلاث مائة أربع شياء فإن قردهم في كل مائة اشات فإننا يقول هم كل ما زادت مائة فشات هذا روج عن بعض الصحابة أنهم جعلوا بأرضى مئة خمس سياح ثلاث مئة أرضى ستمئة سبع سياح له وجه. أخذوه من قوله هم بكل مئة شات فأنهم كل كلما زادت مئة زدنا شاتا لأن عندنا ثلاثمائة عندنا مئتين وراحدة فيها ثلاث مئتين وراحدة ثلاثة شيئة ثلاثمائة تكون أربعة شيئة فزادة مئة أربعة شيئة أربعة أربع مئة خمس شيئة وهكذا لكن العمل على أنها لا تزيد وأن ما بين مئتين وراحدة إلى وتسعين وتسعين كله وقص وانه لا زكاة فيها أي في ففيها حتى تتنى أن ضمئة وفي في الزاح ففيها أن ضمئة أعضى شئاة وفي خمسمئة خمسة وفي ست ست وآثرة ثم كلمة شاه تطلق على الواحدة من الظأن والنرس ليس في الشاهد خاصة من الضأن. عند العام له ان الشاك هي انتهى الضعن ولكن عند العرب انتهى الضعن يسمونها نعدة وانتهى الضعن يسمونها عيز وذكروا الضعن يسمونه كيش وذكروا الضعن يسمى تيش فلنعرف وكلمة شات عامة بكل واحدة من الصنفين فالكبش يسمى شات والمعجة شات والعنز شات والتيس شات الشات اسم للواحده لكن إذا كانت غنم الإنسان كلها ناز أخرج عزل وإن كانت كلها ضع أخرج نعجة وإن كانت نصفين أخرج واحدة قيمتها قيمة النصفين يخرج مثلا نعجة دون سائر نعجة وذلك لأن لأنه لا يستطيع أن يخرج نصف شاة نصف شاة نصف العجز ونصف العجز لأن يخرج مثلا نعجة أو عذل وقيمتها كينتو نصف شاة نصف هذه وهذه فإذا كانت مثلا غنمه العجز تتراوح قيمة العنز أو التايس من ثلاثمائة إلى ثلاثمائة إلى ثلاثمائة وخمسين على هذا وظائم تتراوح من أربع مائة إلى ثلاثمائة وخمسين فنقول ما دام أن قيمتها أعلى شات عنده عيد عنده ثلاثمائة وأعلى ش نعمة عنده أربع مائة ثالثة مائة ثالثة مائة ثالثة مائة نصف نصف ثالثة مائة ثلاث مائة خمسين يخرجون عادة ثالثة مائة خمسين وهل يجزي أن يخرج لها تيتل أو كمشن ويجزي إلا إذا كان من صعب كله لكوها لأن الزكاة موسط وإذا من صعبه كله لكوه ما يخرج إلا لما عنده وكما يحترعونها فأما إذا كان عنده لكوه وعندها الإناس فلا يطلعونها إلا أنزم ذلك لأنها من جنس البال الذي الذي يرضى يرضى وهو ويرضمه ألف وطباق ونحن فيخرجوا الأنشاء ثم يطلعوا نفسه العامل ألا يغذل ألا يغذل مع صاحب الدواء، ونفسه المالك ألا يخرج للخبيه بحثين الله لم يكلفكم خيارها ولا يقبل منكم شرارها لذلك لا تقدروا أو لا يخرجوا لا يأخذ مثلا الرضا ولا في تربي أولاد ولا الآخر أنها هي زيادة قيمة وقد النبي عليه الصلاة والسلام عادا عن الظلم يقول إن غياث وصلاء لا تأخذ كرائمها يعني فان فإن ذلك ظن فلا تكفي دعوة المولون فانه ليس بينها وبين الله حجاب يؤمن العامل أن يأخذ من الوسط لا يقبل من الاشتغال وديئ غنا ليكون ظالما للفقه ولا يأخذ من سيئة وخيئة لها ليكون ظالما من المالك والمالك أيضا يعظم في حديث ابن ديسن الذي قرر بنا طرهم منه يقول أتاني رسولا رسولا أتاني رجلا لعلى ذلك قال إن رسولا رسول الله صلى الله عليه يسلم إليك لتنفع أو لتعطي الذكاة ذلك يقول لعنتم إلى شاة ممتلئة شحما فدفعتها إليهما فانتنعا أن يأخذها وقال هذه شاة الشافر وقد نهينا أن نأخذ شاة الشافر واختلف في معناشات الشافع فقيل انها الساكن التي قد لقحت فكانها شفع هي وما هي باطل قد حملت وقيل انها بسننها تساوي اهنتي فكانها شفع فابتدع هذا دليل على انهما دليل على فقال أخل... لا أخو أرهينا أن نأخو إساءة الشهر فقال هذه الناجح التي إذا كي جدعه وأخذها لن نعنى قبول إلا جدعه الحاسم لا لرقبل إلا من الوسط لا يأخذ إلا من الوسط لا يأخذ الروفي عليه ولا من شرع عليه من من المساوط وإذا إذا تعدى ذلك العامل وطلد أكثر مما يجب عليه فإنه فإنه يُطِد وقد وغذى الامر بارضاء السعات في الحديث قال ان رجلا قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن اناسا مع المالك ياتون لياخذون منا ما نجد من فطال فقال عليه الصلاة والسلام اغضوا سعاتكم ان يجتهدوا بان تغضوهم ولا يصدق عنكم الا وهم فراغوا وذلك يجب أن أتمنوا ونجدهم أنهم نؤتمنين لأنهم عليك أن ترضيهم لكن على الأمم المشكول لا يباها من الساعات والعمال إلا الأمم والعهد أذن لأنهم معتدلون ولا يحولون ولا يخطون ولا يظلمون ولا خذار وذو علم فعلم يعرفون الأحكام فيعرفون ما يجب على هذا وما يجب على هذا حتى لا يأخذ شيئا. غير واضب العربي لكن قد يقال إن معيهة هذه الاحكام متكافل لها الألما حتى البواضي إن عالم البواضي يسولهم كل عام يأتيهم عمان ويطلقون منهم قد أشتفى عارفين بما عامل العربي في الزكوات الأنواع الواجبات فإذا طلب منهم من العامل زيادة على ما يجب يمتنعوا هذا شيء غلم لم يطلبه غيره ولكن ذات ولكن جاءه في العامل وطلب منه فوق ما يجب أن يمتنع لكن ليس هذا هو الواجب لذلك بعد مكلافة سواء في السنة عم أو الأدوة فلو طلب منهم مثلا المئة خاتين إمتنى أو المئتين ثلاث سياح إمتنى ستفق المئتين وواحدة الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد 的 إلا كانت البضع تستخدم للحرص ويشم منها صاحبها، ويستفيد من ذلك هذا المسيح سهل فيها زكاة إلى بلغة الإصراص تستخدم تستحذر للحرص ويعني أنه عليها للحرص نقول إلا كانت سائمة وكان عن يثني عليها ترعى بافواهها ومع ذلك يثمنها ويستفيد من ذبحه ولا سمحه ففيها الزكاه لكن الغالب ان التي تستعمل الناضحه والنعوره انها ما تكون سائبه بل مالوفه لانها دائما ما يشير هذا البستان تثني يدخل عليها تلعبه فضعوه من الأمثال إلى خارج البلد لترعى فالكدس الذي عنده عوامل يعمل عليها واقسل وأغلب الوقت ترعى بأفراحها ويشعر من البلدها ويستغلينها فالظاهر لا لا يعلمها قول ليس في العوامل لذكاء الاوامر التي من على سبب لا يفصل منها ان يعمل عليها ويقول هذه هي أخلاق الشاة من الشاة من الرأس الزائد على المثال الشاة تخرج سواء كان من الوقس او من غير الوقس فاذا كان عنده اضمع من اوهل اخرج واحدة ماذا تعلم هذا الاسم يا اخي اقول اخرج واحدة واحد انك شاء في هذه الامر ان انك شاء اخرج واحدة اقول ما انا بقع دي لا امان يسلنا ثلاث ولا قل من يصاب اقول واذا الارضعين إن تمت إنك تمت النافصار اخرج واحدة منها كذلك من الوقت اذا كان عندهم هذا الهبارين الارضعين الزائد الواقص يخرج واحدة منها يبقى عند تشن سبور او عندهم بئة مع شبور يخرج واحدة منها يبقى عندهم بئة تسعة عشر هذه الواحدة من الوقت عندهم مثلاً خمسين وأعضلهم الأرض هم يخرج واحدة منه هذا يظهر أنهم مغادر بسرعة السلام يقول الأكتب يقول لا, أنه لا يخرج برعاناً التريس يجب أن يكون المؤسسة كيف إذن يجيب أن يخرج تبيعاً ونذكر؟ يقولنا لا يجيب يقول أن لك إلا وفي ثلاثة حالات. الحالة. الحالة الأولى التبيع من البقر الحالة الثالية إذن اللمون مكان بنت المخار الحالة الثالية إذا كان النصاب كله ذكورا هذه الحالة الأولى وضعت فيها النصر التبيع هذه المعرض والروايه تبيعنا وتبيعنا فلما جاء النص اتجه النص والحاله الثانيه ورد عيوان النص لانه, لأنه عليه السلام قال في روايه المفرده انس عبد الله بن عمر فان ومن وجبت عليه بنت نووي من وجبت عليه بنت الرحاب وليست عنده. وعنده ابن الأمور الذكر فإنه يقبل منه. ولا يعطيه شيئا، لا يدره لا شيئا، ليكشي أن يدفع ابن الأمور مكان من جهة. هذا من راضي. واد عليه فان يخرج ها، وقال تؤخذ شقه ما كان بنت النبوه يعني تؤخذ شقه ما كان بنت النبوه لانه اكبر منها بشرع لذلك جد بنت النبوه ووجد حقا ذكرا اكبر منها بشرع كبير منه ثم قال فإذا كان عليه حقه ولا ينذهب وعنده جدأ أكبر من هذا الشيء كو بلا منه جدأ ولا يفهم عنه شيئا ولا ينقى مدلا منه وذلك اللي ينهان أكبر منه وهنا ذكرنا في دشاة الإبل الجبران هو أن من وجبت عليه الدشاة في الزكاة بنت محام ووجد إذن لبون آخذ له العامل ويعطاه فرق السل ساتين عشرين من هل ومن وجد له بنت اللبون ولم يجدها ووجد حكمها آخذها العامل ويعطاه الفرق ساتين عشرين من هل ورثمتها وهكذا هذا، هذا السائل يقول لك عند شخص أنظر منك إلى، وتشيل أشبال سمين، وتشمل ولا هذا ولا عليه هذا عليه قد طبيح في الليلة الماضية يقول إن أول هذا شاء تعظيم، لأن كل نوع ما تنفسه، أنظر منك إلى هذا شاء، وتشمل تيسع وعشرون من النقاب دور النصر تيسع وثلاثون أشعر دور النصر لا ذكات عليه حتى يترنا كل واحد النصر آلت واحد منها نصر فعلى يقول حديثي من أحوالك كيف تعالنا يقول ليه للأجميع يأخذ الرقينات خياسا على التهين الذي وعده الحديث ثم يدعو طال الرسلين به فذلما أنه جعل رمى جبراً للجراهن فيستعب وقالوا نأخذ الكيمة بأنها أعظى القديمة فالرمى الان يتم على سيارات ولا يستطيعون أن يحملوا ما يأخذون ووجدوا بكاة أهل المعلياة مثلا عشرين مثل كذلك عشرين من رايحه ورايحه انا يعني قاعد اتكلم انا استقر على مدينه يعني خمسين طول لها 50 نغره باستقر على مدينه ارتقي الى اخر الدنيا ان شاء الله هل يوجد هنا حاجه زي يا رب ارحمها يا رب يا رب يا رب ارحمها يا لا ينار لها الا سطر ارحمها يا رب ارحمها رحيم انا يقول ربنا بيجي الغريب قام ينادوه وانا اتابع له قال انا وفراءة النساء لا تجمع اليادة أرضنا والمعروض هذه ليشتهم لك وغالب انها تنظر واسمها منها فلقد ان النساء ذلك من أرض الله ما يربع الأرضي الغالب أنه يخبر وانه يعله لا ذكاة بها. ولانها ليست بالذيبة في العرض التي شاء لهم. فلو كل يعلم له رب فذلك المعرض. وخاصة لأنهم لا ذكاة كثيرة. إن لم يكن شيئاً من الصيح فليس لهم ذكاة. فريقنا أن تدخل اتصال لأنه يصار ولما قررت تدخل ذاته اذا كان عنده مثلا اضر او لشاء وعنده اضر او لشاء دخل النساء محمد عندها اضر ما كان الا يوم ولما كان في يوم في من يتجع ولدت الأربعين بثماني أو بإحدى مثماني يقولون أنه من جاءت ثلاثة و... أوراق والبطلق في أحده ولدي أصبح لأنه مئة وعشر الأربعين ولدت في أحده مئة وعشرين لديهم الواحدة ولدت ثلاثة أصبح لأنه لأنه ثلاثة أبناء وعشرين اكتبه هي سخار يقول عليك شاكين عليك شاكين لكن بيها بالعالم هل يؤخذ من السخار تخلف ومن الأمهات واحدة الجاهزة من هبهم ولكن منعه الآخر بقول عمر تذب عليهم باستاخله ألا تأخذها منهش لأنهم اتفقوا إلى أمام لأن أماما لكلام من مولننا نعذون علينا الصغار ولا نقلونها فقالنا نحن لا نأخذ لكم من خلائم الأنواع ونقلها ولكن نعذ عليكم الصغار ولا نأخذ الخلاف ولا نأخذ اتفاق يقول هل دون صباح أماما لحرام نجد فهي سؤال خالد عنه مؤلاء كذلك له سنة به يعني ذكرنا في طوله أي سنة يقول لن نرسل به لها النهر بارك يطبق ولو أنه يسكد على رعوه عوال على جلبها سنة على عبد Hadden we in de beraadslager. In de kolom. In de kolom. In de kolom. In de kolom. In de kolom. In de kolom. de kolom. In de de kolom. In de kolom. إنما الزرقة تقولين إنها زرقة، فأنا لابد من, من في هنا في هذا ليس الزرقة هي المزاج، بل المزاج الذي يظهره. أنا لابد من التي لا شيء إلا زلها ورها وليس كذا. ليس لأنني أنا رومية. ما هي جمع العلم. ما تنسى؟ أن العلم تجنعهم من جمعها. يعني عنوز أو أعلان ناشا الإطارة يمكن أن تجنع. فتجنعهم من جمع غيرها. وقالوا غنب كلمة إذا لا، صحيح، لا, لا هي قرآن، لكن كلمة عز، كذلك النعذ كلمة نعذ اسم الجميع، ولكن ليس تتخاف قصة للإنه، بل الإنه مذكو، كلمة نعذ، الإنه مذكو. فمثلاً إله من النعذ خمسون. هل يقوم بها اله؟ لا، بذيار اله أو ركوره؟ لا، المنزل اسم لهذا الجهد الذي هو نوع من الوحيد، ركوره هو الهد، وأما عند هي خاصة لبنزها جمعها لا أجلها، تبنى على عيون، آمين <تصفيق> ويكون شاعرا غير ما هي زوجين لسندين قلنا ان سند سوق سندين ستينين لخاتم وعراق فليس كمان هذا المخيميه لينت لها سندين يكون احدث هذه مشاكل ولا غنيه كيف اخرجه البخاري ادخل واضح لك يقول له لك أن ترطيها هريكا وليدعها ويتجع بها تأتي خصيلة يجمع فرطيه إليها إذا كان أو وجد في ما وجدت أو وجدت خطراته إلي ما تستطيع الله وتقلت مكيمتها إذا رحل en in de kerk zitten En je hebt daarin gekozen omdat we daarin te je hebt daarin En je hebt daarin te wachten. En je hebt daarin te wachten. is je hebt daarin te wachten. En je hebt daarin En En لكن نرجع الى الباقي كذا الى اثين اذا كان أنه انا انا وثلاثون انا انا انا انا انا انا انا انا انا الجلدات قلنه من جنسي ما حده. أي لذلك يجري. الكباس هي الأفضل. فيحلط من جنسي. إذا كانت نصابه كله بخورة. مع جواهلة أو عند رفضة ما لها فكرة. فهذا سؤال خارج عن الموضوع. يا اخواننا جميعا يا شبابنا الكرام الذين نخلد الدراسه اهلا اذا صلات سبع ذو ابواب قال الرسول صلى الله عليه وسلم دائما كبيره ويتم استحاله انها عليه السلام قال اذا صنع ذلك فصلت بذو سنه من الغدر فذهب الى هذا جمع من الغدر فليرى الثاني انه تسمم خلف ربنا عملا قالت ان هذه الحاسوب وكانت قويه ليستحق في اخر الحياه فليتمنع ذلك يراه ممكنه خلفه قائما ولم يكرر فليات بهذا الشر عمر بعملك وله هو الاحد فان من عمر الاحد كما احد من بر النبي صلى الله عليه وسلم ويرجح هذا البخاري في صحيح الروابط واجاب الاولون بان هذا مفتعل ان هذا ناكل الايمان لانه ارتجع الصلاه بهم النبي يعطيها الصلاه والسلام ذاكري على اهانه ذاتي اني عليه الصلاه والسلام قد جنه هي مرفوض وقال المعني اول ذلك الصلاه النبيه عليه الصلاه والسلام يعني انه غير ان رسوله يعلم. فهو فروينا به دي يعني هو الثالث تعالى أستريكم بين من اتجعوا الثلاث قائما ومن اتجعوا عجالياً من اتجعوا عجالياً أتم صدعاً تم الصدعة خالها هو فيها وإن أتمنا القائمة لما كان أتم صدعة خالها هو فيها الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل في الخلطة وإذا اختلطت ناني فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشترك بالمبيك والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكية الواحد ولا في السرطنية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضعن والمعج لما روى روى أنس في كتاب الصدقات ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيت الصدقه ومن كان من خليط وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسويه رواه احمد وابو داوود والنسائي <تصفيق> الله, رحل الله, رحل الله الله هذا هي الناشية كما أنها أيضا تؤثر هي التجارة والسلام على صلقة للناشية والناشية هي الإبن والذكر والغنى ونالى صلقة فيها أن يكون هناك خلاطة ناشية تلك جميع الحول أو أغنب الحول فوجبت إذا كاتوا وهما محتلقان وتمى وسن النصاب وتمثل فإنهما إذا كيان معي إذا كيان هذا المال الموجود عندهما أما الخيطة في التجارة فإنها عظا وأكثر وذا كان هنا وما ميهان ميهان ميهان ميهان ميهان ثم اختجر. أحد احضرنا من و هنا و اتبعنا و اتبعنا من يات و رملا اتقياء اتقياء جبالنا و مناهينا و سنننا و انما ياتي او اتى و لن ناخذ في خمنا وذلك من هذا الجانب سيكون وكل رشك الواحدة فإلا الكياب وهكذا سلطته على الخالدين الحاضر إذا استهدت هنوات ويزرعها أرضاً أرضنا التي زرعوها أرضاً ثم كالباً وعزاناً لجمره نصاب الذي يحف نتجن هذه الأرض فيها مع أي أن هذا النصار مختلف نصيبه لعباة للنصار نصيبه لعباة للنصار لكنه لجمع مصار هذا النار الذي هو هذا النار بلغ نصار من ذيه الزكاة التركيه الخدمة <تصفيق> En dat is het voor het maatschappelijk middenveld. En dat is het voor het maatschappelijk middenveld. En dat is het voor het maatschappelijk middenveld. En is het voor het maatschappelijk middenveld. En dat is En het تبيع لها قلب للنصار أنه مئة جنهة أو مئة عشيك وكذلك كل شأن الثاني من الشأن أهلا لأن تجميه آهلا فرأت معلها قلب النصار أيضا لا زكاة عليك ولا تهلا من جمع والإهنين لك أجتغت التنطة وأجتغت التنطة ولكن من منفعا تشرك عليه خاطريه اي جاب نجا نجا حتى امه يقول رجع هو هنا بهذا كل اهلنا سيدنا طالبو من الاسلام فلا يا عليك علىك في اذا لو كان لكذا سنة ونها راعي هنا قالوا هذا لا دولا من أولا ولكنها شيئة أخرى بإجتمعان قالوا هذا العيون عندها راعي آخر فلا بكثة على الكلام على الولا لهذا. لكذا كانت على لها السنة كيها وأنه مستقيم لها وذلك لكل انتظرنا كل لا تغلو سواء كانت العتام والظكاويه ترى وكل شاء الله في اسطول واسطول سواء كانت كتي يا شنو هذا في اسطول اخر اشترى الاستعانه الى الله ثم با سر الله دوران لا استحاذ الرائي فلكل ما كبراي كنت كل خطه ليعمل في ان كانوا اكو ترشيل ليان يقول ولكن لا شيء لغنم شراع وغنم نهرار يجب انعاد هذا الفضلطان يجب ان لا نتوياً ويرجعاً لتوياً ويرعاياً لتوياً فلكل ستلح لأن الله يغنم شراعيها وراقنها ولكن هذه سراعي من الأخي في الراقنها فلكل ستلح فلا جاءت وكذبة وليانا اتباهتاً لو اتحد فضائم لو كان ضائم واحداً ولكن يسترقانه المبيت إذا ذهب منهم على ضائم ورجعاً تخرقاً على أن نتعلمك إلى بيتك قلعنا بهم إلى بيتك أو إلى حريقة. يقول فجأت الحظيرة لردنه ويقول فجأت الحظيرة لردنه تساقطها فلا يكون فلا تكون كلمان واحد يكون من حكمه لا بد أن تتلقى في الماء النبي وكذلك في المسرح المسرح الذي تسرح فيه وفي الظاهر وفي النبيت وفي النحلة ما معنى اتفاقها للنحية المرأة المشاعة من الذي تحذب به تليس في حضرة واحدة وتأتي يامرأة كفتح ما يخصك وامرأة تليس كفتح لما يخصك ما يخص شريك في هذا الحال يكون سيكون شركه يكون حفظه وذلك لان كل منكم اتى عاشت هذا النبي ولو ان انسانا ضعف متفرغ هذه بطناء وهذه بئر لا يستغرق ان يحذف الجميع في بناء واحد بل لو حلموا من الأباطول أو كل من يعرف ما يحسه نعم يعرفون من له عشرون يعرفون وأنا أعرفون من له عشرون لما يزحه أو من ما يحسه لا أصدقهم يعني استناق وهذه يعني يعرفون الذي يحلو به كذلك. ترى في تلك التي تدار لو كان لو ترى لا شيء تذاكرت زي ما كانت في السنه الثانيه كانت اجتماعات واحد اكثر ما يكره اذا نعمل موضوع النهاردة كلها وقت لا ضروري احنا حقا موضوع و بعض هذه الثلج فلا يكون مثل الكائن من الذاحد نختص هذا برواد هذا لكن لو كانت كلها راي فلا يختص بعضك برواد رايك و بعضه من رواد ما يخصك بل تستهلك من ذلك فذلك اذا كانت من المخاطر لكن ألا يخصك من الجواليس شريفك يخصه منهم على المقاة لا يدعون أن ذهل هذه على هذا هذه فلا يدعون اتفاقه من ذهل أما يأكل في مهضة طرق الله الجواليس فلا يدعون أن يكون الهحل متبكاً لا يحصل لراضي أحد عندما يراضي أحد اسمه وأحده أن فأساس بأنه لا بدنا اتفاقه في الخلطة يعني جميع الخلطة والسرحة المختلفة ولا بد أن يكون الضاع واحدا وأن يكون النسرح واحدا وأن يكون النبي واحدا وأن يكون النحرم الذي تهدأ فيه واحدا فحينئذ تاسس وهنا يستثنى بذلك الرسل انه إذا اختلف إن الانسان فلا غسل يتحمل كل واحد لا اعلن اذا خصه لوصيه معه لوصيه معه لوصيه معه هذه معه الذي معه لوصيه معه لوصيه وهو أن النبي يقول الله عليه وسلم الضال لا يفضل أقول الله إلا إذا إذا كعلم الحليقين فإنهم يترجعون بشيء ولا يترجعون أقول مختلفان ولا يترجعون لا, لا, لا, لا يترجعون حيث يتصدق ولا يترجعون أمثنعون ولا يترجعون أمثنعون حيث يتصدق وقوله ذلك إذا كنت من سمعيه زكى سناعما لهم سلاحي واقبل على كل العالم التفكر على الاشتراك فقلت اهلي غلبي واهلي غلبا اذا جاءني الى ان اقول هذه غلبه هذه غلبه لا تخافا لنا حتى يتركنا هذا حرار لا يهدد السلام يطلقها شيئاً صادقاً كذلك الجمع إذا جاء العالم وإنكملوا التلقات أنت على المشيحين أروا عنه لا أهول فإنتملوا إنتملوا حتى في إجراءة النساء فقط لا يجب ولو كانوا لا ولا نذها حتى ترى ان هو ترى قال له قال له تعالوا تعالوا لا ابن عمر لو ولا رامني ولا مجتمعين ايها الذي اسفره فقول له هذا الشيء باين اليوم الساعه الثانيه ظهرا واذا يبداه ان الله باذن الله كثيرا هذا الذي تظنون العذره هذه يا هذا هو ولا على ثلاثين الله لا اله الا الله كيف اله الا الله لا على الا الله لا إن كانت الله لا اله هذا الله وعلى اله الا الثلاثين لا اله الا كانت سائمة اله الا إن كانت مثلا الا او اسمت اولح ذلك فعليه بقدرها وعليه مقيمة الشاكل التي يدهعون بقدرها من كانت مثلا يقدعنا المغالم هذا ثلاثين هذا ثلاثين وهذا لكن ولكن الثلاثين و لكن هذه الثلاثين و ستين جعلنا مصاهد الثلاثين و علية لكل هذه الشكل فقد تفيد الخلطة تغليبا كثنين اختلطا بأربعين شات لكل واحد عشرون فيلزمهما شات انصافا وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شات لكل واحد أربعون فيلزمهم شات ثلاثة ومع عدم الخلطة يلزمهم ثلاث كل واحد شات ذكرنا الفقه تارة تغليظة اختلطين تعميراً وتارة مجنة كان هذا معنى العشرون وهذا له عشرون فقط فاقتلط أهلني على الحر وانتزد أعنامهما على الأعبائين عليه مساء لا الله يتغطط على مجن عليه مساء وهكذا من كان يعنى سنة له يعنى سنة أصدقى السكين ليتغطط على, على, على عليه مساء وعادت الأنسان ليعلى تسعون وثلاثون ليعلى تسعون وثلاثون واختلق ووجد عليه المشاهد ليس ربما قال ليس وجد عليه المشاهد فهؤلاء تبينوا خلطة تعذيبا وقد تبينوا تحقيقهم وذلك نال إلى تأوه العشاء كما كل أحيانها عنده وأختلفوا حول كل شيء، وغنموا مجد على مئة وعشرين هذا رمضان، أي ما هذا رمضان، هذا النصارى واحد، ولم ينوه. لا من هذا النصارى هذا كان من العلماء من هنالك، إن كل أحد من النصارى، لا غيره يصاب بالجحيم. فإذا كنا من هنالك، حولك أننا. وعلم كل منهم ما أعلمون مجموعة مئة وعشر وفاق فلا ديازة ولا يسعى عليه بس لأشياء الواحدة ولا يجوز للعام لأدفتقهم ويقول ما زمدان لكل يأخذ من بعض وفتقهم حتى أأخذ هذا الأشياء من هذا الأشياء من هذا الأشياء من هذا ما يجوز للعام لأدفتقهم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 لا توصف دون جهل وشيا، وتسألون عن جهل الشاة، أن جهل الشاة من الشاة الشاشة، فلا يجوز أن يذاع وما تنتهي حتى يجمع لك المهداف. لا نقول العالم الخارطة تُبيد ناقلة وتُبيد تابليا. ولا أترى لتفريقة المال ولا خضته نص عليه لأن الخبر لا يمكن حمله على غير الماشية ولا يخليه المذاب في سائر الأموال أي يضم مال الواحد بعضه إلى بعض تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخضة فيها قاله في الكافي. <تصفيق> وكانه اختيار خطها هنا. وهو أن المن إذا كان معرفه واحداً فإنه يعتبر رصابه ويوشه الله. وعلى هذا إذا كان لك مثلاً إذا كان لك مئة الجنة إذا كان لك هنا في الزيار ربنا تفضله لا سبحانك يا كريم يا قرن عندنا في الصلاه ترى انه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا يعني لاول الامر لاننا كان يقول ان الخنثى هو ذلك احران ورثه له التجاره لكن هذا كان لا كان من اول جهاته هو ان لا تؤثر اذا كان احنا بالترتيب ويأتي الحاشقيني واحدين من راتنا من الواحل دون النصر جلال زكاة عليهم وطرح من الإنها إن عندهم الزكاة التي تنعها جلالك نصر القول الأول يقولون إن هذا المتجع هذا الجكار فيه أرواح يشاهد الضوء على وتفريدها و تقريبها من سلعة سل هي سلعة يوم اليوم انه قماؤه جزا انكم ربوسهم لها ان النار لا ان حقه لو الله. النار الله. هي لو قال قلت لهم هذا المال لعرفات اليوم ذكالوا مثلا هي ما يقرب من من الف ولكنه مستقر بل عشر أو عشرة استعثروا فيها عندك، في الله عز وجل ما يكتنعون الصعب أو يصعون الصعب، هذا المال الذي أهله ما يقولون لا على المصاب، ونقول إنه لا من تسمع لشاهده وقراءه ويقرأهم وعياتهم لها، الله الذكي، ونقول أهله فقراء. ما يذكرنا إلا يأخذ الانحصار لذكات فيه بأنه مام القليل إذا كان بالأقرام أنه يذكى ما دام أنه يستمعه وأنه يستجعبه ويشاهده البقراء ونحوه كذكات صارجي من الأرض وهكذا دائما و و هذا الكلام لا إذا كان واحدا وقد قد هضت عنه أليه له رئيس المعلم مع هذا التادر مئة درهم و ليأتدها من مع تادر آخر و ليأتد عنها من آخر أصبح لا مئة فهو مصرر يقول عليه ذكاة يضر عليه إلى آله لتقل رصاباً ويذكي لأن المالك واحد وهكذا يمنحه التجبه فسألوا الضحي من لها عندما تبقه مئة وعندما أمانة له أمانة لك مئة عليه الرصاب إن جمع رصاباً يكون عليه ذكاة لأنه سأخل رهداً ملك ما يبلغ رصاباً فإذا يقدر الله بينما إذا كانت تجارة ما لم نجمع للتجربة ولو كان أهلهم ثلاثتين ويخص كل أهل منه ونقع من للنصار فيذكر وما إذا لم يكن التجربة وما كان لذلك مهزوناً فعليه لك إلى مثلاً ربيع عنده هولندا وله هو له دعاه احمد اصبعني عاتيا لاذاكرني كل واحد منكم انكم ان اقل من صفاء امام هذا بالنسبة إلى التجارة. من فكرنا استجابه هل هذا إلى من فكرنا هذا من الامر فلا أكل أقرب أئمة أنه يزكى، ونأكل اللي كلنا نكله في اليوم، يزعل عشر مئات، واسمع نصير كل واحد منكم اللي عن اللي هو عن وسائل ورس، واللي صار خمسة أو ستة، الدنيا هل سأسكين نصر لهم خلينا أسكين هل عليكم الذقات الذئر واحدة والذقعة واحدة والثانية واحدة والعامل واحد نعم، وشاصب واحد لا يلأ اعتراض هذه أشياء عباد الشعب لأن العامل إلاجاء الأمر هذا الذر وقال هذا ولم أن أهله يسترقون أنهم شرطة بصير كل واحد منهم المكان من النصار وقال الثاني أنه لا ذكاة عليهم وذلك لأن الرسيلة كل واحد منهم أهل للنصار من وهو لا يحصل به الغذاء والذكاة تأخذ من الأرنياء وترنبع الفقراء. فالعلم على أنه بذكا وذانا هذا ذا على اللحن لصاذا الان يحدث ما لم يكن المال سائمه فان كانت سائمه بمحلين بينهما مسافه قصر فلكل حكم نفسه فان كان له شياهم بمحال متباعده في كل محل أربعون فعليه شياهم بعدد المحال ولا شيء عليه إلا ما اجتمع له في كل محل أربعون ما لم يكن حلقا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة سليم والله أن المشيء يأتي متهريك ما حتى وما كانت لشخص الواحد وصفة ذلك إذا كان متهلاه مواحد واحد يتكلم في الأحسن، واحد يتكلم في المعرض، واحد يتكلم في القصي، المعرض، واحد يتكلم في الشجار، المعرض. الذين هم لا كأنا شخص واحد، أولا يك هذا لآخر منها هالناس. ويأتي عليك ويأخذ شعر ويأتي تانيك ويأخذ شعر فيوخذ عليك ثلاث شعر مع أنها لا من ويجب عليك إلا موحدة لماذا؟ لأنها لتبع ظنها أصبح لكل حكمه فإذا كانت أقل بالنسان هذا عليك لو كان لك مثلاً خمسون وثلاثون من حجال وخمسة وثلاثون أيضا جاء العالم الوقف على هذه وزدها ثلاثة لا لأن لفات بيها تركها جاء الوحراء وزدها ثلاثة تركها لا تقل أن أغلق السبعين وهي مصرات فكينا لا بعنيا يقول لما كانت متزانكتين كان لكل شيء خطب فصار تحت اليه يكون عاشق لا نليده بالغاشي جمال انخاد في شخطن او الاشط اا في شخط و اكثر في خطت و اكثر داخل يا ترى اذا نقوله هو انا انا اقوله لكل ويؤثر وكذلك يؤثر أيضاً تغييراً إذا كان بذلك مثلا هنا إذا لا دعونا أرضعون هنا أرضعوا بكل عملية شاتان يؤثر تحيجاً ويؤثر تغييراً المالك واحد، وكذلك إذا تعدد أولانكم كما تنوره ثم استغلوا أن يكون لنا الغلمين مسافة قصر أما رسالة تقالبه فهي النار يعني ضروره ان نفتح كل شيء واحد يا كانت فائله له له الهاني ولنا يرحم له الرايه الحين قلنا يا عائشه متابعي الشمال